وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم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 فإن للذين ظلموا ذنوبا مذل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون